الرحمن الرحيم أرحم الله فصل يذكر في هذا الفصل أقسام الكلام وذلك في ثلاثة أمور الأمر الأول أقسامه من حيث تركيبه والقسم الثاني أنواعه من حيث مدلوله قسم الثالث أقسامه من حيث الحقيقة والمجاز ومراد المصنف رحمه الله بهذه الأقسام لأن أصول الفقه مبنى على الكتاب والسنة وهما عربيان فوضع هذه الأقسام ليعرف طالب العلم مغازي اللغة العربية في تقعيد اصول الفقه من الكتاب والسنة وأشار القسم الأول بقوله وأما أقسام الكلام أي من حيث التركيب فاقل ما يتركب منه اي يتالف منه اسمان مثل زيد قائم او اسم وفعل مثل زيد خرج والمراد بالاقسام هنا أي الكلام أقل ما يتركب منه الكلام المفيد قد يتركب كلام من حرف واسم لكنه غير مفيد مثل لو تقول في البيت أو فعل حرف مثل خرج في وهكذا وأشر القسم الثاني من حيث مدلوله بقوله وينقسم الكلام أيضا إلى أمر ونهي الأمر كما سيأتي هو الأمر بالشيء على سبيل الطلب والنهي الأمر بالشيء على سبيل الترك وخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب مثل أو تقول مات زيد فهنا قد يكون مات وقد لا يكون مات فكل ما يحتمل فيسمى خبر وقال واستخبار أي استفهام مثل هل ذهب زيد ومراد المؤلف رحمه الله من بيان هذا القسم هو الأمر والنهي هل الامر يفيد الوجوب أو الندب أم لا وكذلك النهي هل يفيد التحريم أم الكراية أم لا ولو قسم المصنف رحمه الله هذا القسم إلى إنشاء وطلب لكان أخسر الإنشاء يدخل فيه الاستفهام والتمني والعرض مثل ألا ذهبت معنا والقسم وغير ذلك والخبر ما يدخل فيه الصدق والكذب ما يحتمل الصدق والكذب فهذا التقسيم أخصر وهو ان الكلام ينقسم الى خبر وما يحتمل الصدق والكذب او انشاء وهما لا يحتمل الصدق والكذب امر الله, الله, الله, الله عليه وسلم.